Rahmat, hadir, dan pencinta pada bidas ilmu, hidup firqul qalib al-ma' al-mubala' wa fubala' wa aku luhu bi shifinam fadilatullohu Muhammad Nabi Rahman al-Arifi. Firallahu Mas'ad, dan ketab di mazin hasanatik fubad, dan فهذه الأيام أمسي واليوم وغدا هي أيام عيد بالنسبة لها معشر أهل السودان فنحن بأهل العلم حفيون وللقادهم محبون وعلى المجالسهم محبسون والشيخ جزاه الله خيرا يقارد منذ ثلاث سنين من أجل سورة هذه البلاد ثلاثة أيام وقد وعد مرارا وأنفت وعده جزاه الله خيرا ثم بشرنا من أمس لأنه سيزومنا في شتاة ثانية إن شاء الله ونحن ما عندكم شتاة أنتم قصدك السيف القصير عندكم صيف طويل وصيف قصير ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يعفو عنه ويحب البلاد الباردة ذلك لكن جاءتنا عزاء الله خير ويبدأ محاضراته منذ صلاة الفجر والآن هذه هي المحاضرة السادسة وبعدها سامعة يعني بعد الإشارة سامعة فهذا الوقت وقت مغروض فيا فضيلة الشيخ هؤلاء إخوانك وأبنامك وآذابك هم لك مستمعون وعلى تلقي العبن حريصون نسأل الله عز وجل أن يسدد ويرفقك ويعيدك وأن يفتب لنا لك هذا اللقاء في موازيه حسناتنا وليتفضل الشرف مشهور ومحتوم سعدكم الله حير يا ربا كرمكم الله بارك الله بسعلي يا صلى الله بسعلي الله. لا يعني م.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 مرحبًا بكم يا أهل المرؤة، يا أهل الكرم، مرحبًا بكم يا أهل الإيمان، مرحبًا بكم يا أهل الأمانة، مرحبًا بكم يا أهل طيب النفس وسلامة الصدر وحسن الاحتفاء، مرحبًا بكم يا أهل السودان، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد في بيت من بيوت الله على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار. والأنبياء الأطهار وأن يجعلنا ربنا جل وعلا يوم القيامة على سرر المتقابلين وأن افتخر أهل الكرة بأعداد من يحضر عندهم في ملاعبهم أو يفتخر أهل الغناء بأعداد من يحضر عندهم من في ملاهيهم فإنا نفتخر بكم أيها الإخوة الكرام ووالله إن الواحد منكم مثل الألف من أولئك فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا في بيت من بيوت الله ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعاً في هذا المجلس المبارك ممن تعففهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفور لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز وأسأل ربي جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا بركة لنا في أنفسنا وصلاح لنا في ذرياتنا. وبركة لنا في أموالنا وثباتا على ديننا وزيادة في إيماننا ومحبة لنا في الأرض وقبوله ومحبة لنا في السماء وأسأل الله تعالى أن يكفينا جميعا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما طرق به الليل والنهار يا رب العالمين أيها الأخوة الكرام أشهد الله على حبكم والفرح بكم وأسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور وهذا الاجتماع الطيب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا أيها الإخوة والأخوات لما انتشر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته وتمكن وجعل يرسل الوفود ويرسل الجيوش يدعون الناس إلى الإسلام جعلت أنواع من القبائل ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا من عندها تبايعه على الإسلام فكان من ضمن هذه القبائل قبيلة في شمال جزيرة العرب قبيلة طي اليوم تسمى ديارهم حائل فكان عندهم عدي بن حاتم الطائي وكان له قوة وله وجود وله ملك وله عز في قومه فلما تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته قال له قومه يا عدي هذا محمد قد آمن الناس معه وارسل وفودهم إليه فذهب إليه وأسلم أو بايعه أو اذهب إليه وسالمه واكتب بينك وبينه صلحا فأبى عليهم ذلك لكنه كان في داخله متخوفا من المسلمين عارفا قوة الإسلام وشوكة المسلمين فقال عدي بن حاتم لغلام له يرعى الغنم قال له يا غلام أنت في كل يوم تذهب لترعى الغنم جهة الغرب يعني جهة المدينة فاسأل رعاة الغنم الذين يأتون من تلك المواطن فإن أخبروك أنه قد قدم جيش من هناك فأخبرني سريعا قال له نعم ثم مضى عدي وجهز مراكب جهز عددا من الإبل عليها الزاد وعليها التمر والماء جهزها عنده استعدادا للهرب عليها ثم جعل في كل يوم يسأل الراعي ها ما سمعت بأخبار ما في شيء من الجيوش قادمة إلينا فكان الراعي يقول له لا ثم في يوم من الأيام أقبل ذلك الراعي إلى عدي بن حاتم قال له يا عدي ما كنت صانعا لو علمت أن جيش محمد قادم إليك قال أركب هذه المراكب وأفر عليها قال فاصنع ذلك الآن فإن جيشهم في الطريق إليك فركب عدي بن حاتم مراكبه ومضى من لحظته إلى الشام وكان عدي نصرانيا وكان أهل الشام نصارى فكان بينه وبينهم علاقة وأيضاً هو في جزيرة العرب وبالتالي هو قريب من الشام فأقبل جيش المسلمين فقاتلهم من كان موجودا من قوم عدي وانتصر المسلمون فلما رجع المسلمون إلى المدينة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 يعني يعلنون نبينا عليه الصلاة والسلام تفهم معه فأقبل عدي فلما دخل إلى المدينة جعل الناس يقولون هذا عدي بن حاتم هذا عدي بن حاتم كان رجلاً مشهوراً له شأن عند العرب هذا عدي بن حاتم فلما دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مد يده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما صافحه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا عدي بن حاتم فقال عليه الصلاة والسلام الفار من الله ورسوله فسكت فقام به النبي عليه الصلاة والسلام يمشي وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم إذا جاءه إنسان من عامة الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولاً مثلاً بدرس لأصحابه أو أو تعليم فإنه عليه الصلاة والسلام يدفع الرجل إلى أحد أصحابه يعلمه الدين أما إذا جاءه رئيس قوم فإنه صلى الله عليه وسلم بنفسه يقوم معه فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدي وأمسك بيده في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف كان عدي وهو يسير بجانب النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن الرأسين متساويان أنا ملك على طي وما حولها وهذا ملك على المدينة وما حولها أنا على دين النصراني وهو على دين إسلامي أنا عندي كتاب مقدس اسمه الإنجيل وهو عنده كتاب مقدس اسمه القرآن فكان يرى أن الرأسين متساويان في أثراء الطريق أوقفت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لي إليك حاجة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هو وعدي ثم مال النبي صلى الله عليه وسلم إليها وخفض رأسه إليها وجعل يستمع فأطالت الكلام وأطالم النبي عليه الصلاة والسلام الاستماع وعدي ينظر إلى هذا الموطن ويرى هذا الموقف فقال عدي في نفسه والله ما هذه بأخلاق الملوك هذه أخلاق الأنبياء لو أنه ملك عادي حريص على عز وشرف وظهور لما تركني ووقف مع امرأة ضعيفة في شدة الحر لكان قد وجه إليها بعض من معه لكن كونه بنفسه يتواضع ويقف معها هذه أخلاق الأنبياء ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدي فمشى وإذا برجل يقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أشكو إليك الفقر والحاجة يا رسول الله ما يكاد أحدنا أن يجد طعاما يطعم به أولاده طبعا صعب أن يسمع عدي هذا الكلام لأن عاديا جاء ليدخل في الإسلام والأصل أن يرى الإسلام له عز وشرف وغنى وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل كلاما يرضيه به ويمضي الرجل ثم مشى فأقبل رجل آخر قال يا رسول الله قال ما تريد قال يا رسول الله أشكو إليك قطع الطريق يا رسول الله نحن كلما مضينا يمينا أو يسارا لا نستطيع أبدا أن نمشي من كثرة قطع الطريق علينا المسلمون مستضعفون وأعداؤنا يحيطون بنا. أيضا صعب أن يسمع عدي هذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين للرجل ومضى. ثم وصل إلى البيت. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وعدي. ثم دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدي وسادة. وكانوا يجلسون على الوسائد لا يتكئون عليها. فقال عدي بل هي عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عندك. فجلس عليها عدي. الآن جاء وقت الجد فقال عليه الصلاة والسلام يا عدي يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله ليش أنت فار من لا إله إلا الله هربت منها فسكت عدي فقال عليه الصلاة والسلام يا عدي إني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي يعني فقر وأنك تجد الناس علينا إلباً واحداً ترى الناس قد اجتمعوا علينا يقاتلوننا فأنت تقول في نفسك أدخل في دين أهله فقراء ومقاتلون في كل مكان كما يقول بعض الناس اليوم في أوروبا وفي غيرها لما تدعو إلى الإسلام يقول أهل الإسلام في فقر أهل الإسلام الحروب عليهم كثيرة وتريدني أن أدخل في دينكم فقولوا عليه الصلاة والسلام لعدي يقول يا عدي أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة وفقر تجدها في قومي وأنك تجد الناس علينا إلبًا واحدًا يعني أن الناس علينا كلهم جيش واحد ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عدي هل أتيت الحيرة مدينة في العراق قال ما أتيتها لكني أعرف موضعها قال عليه الصلاة والسلام يا عدي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تصل إلى مكة فتطوف بها ما تخاف إلا الله بمعنى أن المسلمين سيأمنون وتمشي المرأة الحاجة تخرج من العراق حتى تصل إلى الكعبة ما يتجرأ أحد أبداً أن يمسها بسوء ولا أن يسرق منها شيئاً لأن كل من اقترب منها يقولون له انتبه هذه مسلمة والمسلم أقوية سينتصرون لها فيبتعد الناس عنها من قوة الإسلام يقول عدي فقلت في نفسي عجباً فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ يقول قلت في نفسي طيب نحن عندنا مجموعة لصوص في قوم كيف يتركونها؟ ثم قال عليه صل والسلام يا عدي ولا تفتحن كنوز كسرى ولا تنفقن أمواره في سبيل الله كسرى في ذلك الحين يملك فارس إيران والعراق وأفغانستان وباكستان يملك من الجيوش والعدد والعدة والعتاد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 ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عدي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله خلاص انا أجبتكо أن الإسلام سيكون قويًا متمكنا ظاهرا عاليا ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فقال عدي اني على دين أنا على دين ممكن أن تدعو مثلا أهل مكة الذين يعبدون على الإسلام أما أنا على دين أنا على دين النصراني. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك ألست ركوسيا والركوسيه هو مذهب صغير في النصرانية فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له ألست نصرانيا لا بل حدد له مذهبه الصغير الدقيق في دينه قال نعم أنا ركوسي وقال عليه الصلاة والسلام فإنك إذا غزوت مع قومك تأكل فيهم المرباع تأخذ ربع الغنيمة، قال نعم، فقال عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يحل لك في دينك، أنتدع انك متمسك بدينك، طيب لماذا تأكل غنائم قومك؟ يقول عدي فتضع ضعت لها خفضت رأسه، ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عدي، فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله أعظم من الله؟ قال عدي، فقلت فإنني حنيف مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه قطعة من قمر يقول عدي رضي الله عنه وهو يحدث بهذا الحديث بعدما كبرت سنه وشاب رأسه يحدث به التابعين يقول لهم فوالله لقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ونحن في خوف في المدينة ولما نفتح مكة والناس يقاتلوننا من كل موطن وهو يحدثني عن كسر بن هرمز يقول عدي فكنت والله في من فتح كنوز كسر بن هرمز يقول أنا قاتلت في فتحها ووالله لا يقع لنا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من نصر الإسلام كان الصحابة أيها الأخوة الكرام إذا حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بانتصار هذا الدين أخذوه أخذ الواثقين بصدقه كما قال الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش يا ربي أرسلت رسولك لماذا؟ ليظهره عن الدين كله ليظهره عن الدين النصراني واليهودي والبوذي والهندوسي وغيرهم الأديان وقال الله جل وعلا يريدون يريدون بمكرهم وبإعلامهم وبما يكتبون وبسجنهم للدعاة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 بنصر الله تعالى لهذا الدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الشرك ويقول عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها فكانت النبوَّة لمُدَّة ثلاث وعشرين سنة انتهت النبوَّة بوَفاته عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ثمَّ تكون خِلافَه ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها وكانت الخلافة فعلاً امتدت إلى ثلاثين سنة قال ثم يكون ملكا عابضًا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه ثم يكون ملكا جبريا بالتسلط ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فنحن الآن قد انتهينا من أنواع هذا الملك ولن وننتظر خلافة على منهاج النبوة بشرنا بها سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يقع على الإسلام اليوم من تضييق وقتل اللي أهله وحرب عليهم هو كما قال الله لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم وربنا جل وعلا لا يقدر شر محض لما ذم ذكر الله جل وعلا في كتابه قصة الإفك وافتري على أمنا الصديقة بنت الصديق الطاهرة المبررة من فوق سبع سماوات عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تعالى الإفك الذي افترية عليها طار جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الذين جاءوا بهذا الافتراء هم عصبة مجموعة لا يتجاوزون تسعة أشخاص عصبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوا هذه المشكلة التي وقعت هذه الحادثة التي حدثت لا تحسبوها شرًا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم فبين الله جل وعلا أن الأقدار التي ربما يكون ظاهرها عندنا أنها شر ومبغوظة عندنا فإن الله تعالى يجعل في طياتها الخير الكثير اليوم ما يقع على الإسلام من حرب عليه ومن افتراء على أهله ومن إحداث مشكلات في البلدان الإسلامية لغزوها والتضييق عليها ولم تسلم السودان ولا غيرها من هذا المكر الذي يمكره أولئك الكافرون ومن عاونهم ومن كان معهم وهذا بلا شك نحن نراه شرا ونراه أسى وأذى يقع على الإسلام لكنه لا يخلو من خير وحكمة لربنا جل وعلا فالله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك وربنا جل وعلا لا يقدر شراً محضاً بل ما يحصل من انتشار الإسلام ومن قبوله عند الناس ومن معرفة غير المسلمين به هو شر هو خير كثير يكون أضعاف هذا الشر الذي وقع خذ مثالاً كيف وقع ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو الناس إلى الإسلام ويهديهم إليه صارت قريش تحاربه بأنواع الحرب أصحابه الذين يسلمون يعذبون فإن كانوا تجاراً ضيق عليهم في تجارتهم وإن كانوا غرباء ليسوا من قريش طريدوا من مكة وإن كانوا نساء ضيق عليهن أو طلقهن أزواجهن في هذه الأثناء كانت قريش تقف على أبواب مكة تسأل كل داخل إليها ما الذي جاء بك فإن كان جاء يريد الإسلام طردته فأقبل في يوم من الأيام الطفيل ابن عمر الدوسي الطفيل ابن عمر سيد وقبيلة دوس وله مكانه في العرب وقبيلة دوس تعد في ذلك الحين بالالاف والالاف في ذلك الحين عدد كبير جدا يعني عدد سكان مكة في ذلك الحين لم يكن يتجاوز العشرة الاف كما ذكر المؤرخون كل سكان مكة واليوم بالملايين عدد سكان المدينة الذين هم اليوم بمئات الالاف فربما جاوزوا المليون أيضاً في ذلك الحين لم يكن يتعدى خمسة آلاف فكانت قبيلة دوس تعتبر من أكبر وأقوى قبائل العرب فأقبل سيدهم الطفيل بن عمرو الدوسي أقبل إلى مكة في حاجة وتجارة فإذا قوم من قريش نفر منهم قد وقفوا على أبواب مكة كل من جاء يسألونه ما الذي جاء بك وماذا تريد فلما أقبل الطفيل قالوا له من أنت؟ قال أن الطفيل ابن عمرو الدوسي قالوا آه أنت سيد دوس قال نعم أنا سيد دوس فنظر بعضهم إلى بعض قالوا والله لو دخل هذا في الإسلام لا تقعن بنا مقتله قالوا له يا طفيل هل سمعت بي ساحر ظهر في مكة قال ما سمعت به قالوا انتبه هنا ساحر ظهر في مكة يعني كما يقال اليوم اقتلوا فرانا هذا إرهابي اقتلوا فلاناً سيفسد عقائدكم كما قال فرعون لما ظهر موسى يدعو إلى التوحيد ماذا قال فرعون لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد أي الناس أفسد منك يا فرعون وتتهم موسى بالفساد فهنا قالت قريش للطفين قالوا انتبه ترى هنا في واحد ساحب انتبه لا تسمع شيئا من كلامه إن سمعت شيئاً من كلامه لعب بعقلك وخرب عليك وجعلك تفارق أهلك ومالك وزوجك يقول فلم يزالوا يخوفونني حتى عمدت إلى الكرسف فسددت به أذني جئت إلى القطن وسددت به أذني خوفاً من أن أسمع شيئاً منه فيفسد علي عقلي فدخل الطفيل وقد سد أذنيه ويرى الناس يتحركون ويتكلمون حوله وهو لا يفهم ماذا يقولون لأنه قد سد أذنيه بالقطن وفي هذه الأثناء رأى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يصلي في غاية الالتزام ولباسه حسن وريحه حسن ومنظره حسن بأبيه وأم صلى الله عليه وسلم فجعل الطفيل ينظر معقول هذا ساحر معقول هذا مجنون قد عرفت السحرة وعرفت الكهنة وعرفت المجانين لا يمكن أن يكون رجل بهذه الهيئة الحسنة وبهذا الاتزان في حركاته وفي سجوده وركوعه وحركته لا يمكن أن يكون ساحرا ثم قال الطفيل أنا إنسان عاقل فلماذا أؤجر عقلي لأولئك فنسع القطرة من أذنيه وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنت الذي يقول قومك إنك ساحر قال عليه الصلاة والسلام نعم هم يزعمون ذلك فقال الطفيل فأسمعني ما عندك انظر كيف أن قريشا بكثرة كلامها عن النبي عليه الصلاة والسلام عملت له دعاية وهذا واقع اليوم كثرة الكلام عن الإسلام وذم الإسلام والتحذير من الإسلام جعل أولئك يعملون للإسلام دعاية وسوف أذكر لكم شيئا من هذا فقال الطفيل للنبي عليه الصلاة والسلام قومك يقولون أنك ساحر أنا جئت أبحث عن هذا الساحر أريد أني أرى فهل أنت ساحر؟ قالهم يزعمون ذلك فهل تسمع مما عندي شيئا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال أسمعني فقرأ عليه القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فيجره حتى يسمع كلام الله وقال الله وجاهدهم به جهادا كبيراً فلما سمع الطفيل ابن عمر الدوسي القرآن مد يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام وكان الذي دله على الإسلام أصلا ونبهه إلى وجود النبي عليه الصلاة والسلام وجعله يبحث عنه ويتوجه إلى الكعبة لينظر إليه أولئك الكافرون الذين حركوا الماء الراكدة جعله يذهب يبحث عن الإسلام والله إن أعدادا من الكفار اليوم الذين يتكلمون على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يتنقصونه صحيح أنه يجب علينا أن نغضب غضبة المؤمنين المحبين لرسولهم عليه الصلاة والسلام فإنهم يقذفون قائدنا وقدوتنا الذي نسمي به أبناءنا ونعلق اسمه على في بيوتنا وهو عليه الصلاة والسلام رأسنا وقائدنا نحن نغضب لكننا نعلم مع ذلك أن أعداداً منهم ربما لا يبحثون عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مثل هذه المواطن وأذكر أن سافرت قبل قبل سنوات إلى فنلندا وهي إحدى الدول الإسكندنافية فلما أقبلنا لأجل أن يعني نقيم دورة علمية في أحد المراكز الإسلامية في مدينة هلسينكي وهي العاصمة وإذا الإخوة هناك يجهزون العُدَّة لإقامة مُظاهرة قلت لهم تتظاهرون لأجل ماذا؟ قالوا نُصرةً لنبي الله عيسى عليه السلام هذا الكلام قبل أكثر من خمس عشرة سنة فقلت لهم لماذا؟ البلد نصراني وهم قد وضعوا الصليب على العلم الرسمي الذي يمثل البلد ف... يعني صحيح أننا نؤمن بعيسى عليه السلام ولا نفرق بين أحد من رسله لكن هم الذين ينتسبون إلى عيسى وإلى ديانته الأصل أن ينتصر له لكن ما الخبر فقالوا إنه قد نشر في الجرائد صور لمسرحية سوف تقام في يوم الأحد تمثل عيسى عليه السلام أنه رجل يتشبه بالنساء وأروني صورته وإذا قد وضعوا له باروكة على شعره شعر مستعار وألبسوه لباسا ضيقا وقصيرا وهناك يعني بعض الحركات التي لا تليق التي تدل على شدوث وأروني الصورة في الجرائد قالوا نحن نخرج ننتصر لعيسى عليه السلام فالمسلمون الذين يغضبون لعيسى يغضبون من باب أولى لمحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ولما رسم ما رسم في نبينا عليه الصلاة والسلام رسم مراراً أو هذا الفيلم الذي خرج جعل كثير من الناس يسأل يقول أصلاً أنتم ليش غضبانين نحن لما نتكلم عن هذا الرجل عرفون به وأذكر أني حاورت عدداً من النصارى وقالوا يقولون إننا بدأنا نبحث عن الإسلام لما رأينا غضبة المسلمين بعد هذا الفيلم أو بعد تلك الرسومات وأنا أقول ليش أنتم معطين هذا الرجل أكبر من حجمه فذهبوا يبحثون عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام مما دعا كثيرا منهم إلى الدخول في الإسلام لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم اليوم الإسلام طوفان يجري ووالله ليرجن هذا الدين وليبلغن ما بلغ الليل والنهار ولنرين من الإقبال على الإسلام خلال هذه السنوات شيئا ربما لم نره خلال السنوات الماضية كلها وأنا قد قرأت في التاريخ فيما مضى خلال الخمسين أو الستين سنة الماضية، فوالله ما رأيت وإقبالا على الإسلام، إقبال المسلمين أنفسهم لعلى إسلامهم أو إقبال الكافرين للدخول في الإسلام، والله ما رأيت دخولا في الإسلام وإقبالا عليه كما رأيت خلال عشرين سنة الماضية. إيه والله العظيم. في بلجيكا وهذه حقائق اطلعت عليها بنفسي في بلجيكا. التقارير الحكومية تقول إنه في عام الفين وخمسة وعشرين سيصبح الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا وفي ألمانيا كنت عندهم قبل فترة إحصائيات الحكومة ليست إحصائيات المراكز الإسلامية لا إحصائيات الحكومة تقول إنه في عام الفين وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة في كل ساعتين يدخل مسلم جديد إلى الإسلام هذا إحصائيات الحكومة وسألت الإخوة الدعاة هناك قلت لهم هل هذه الإحصائيات دقيقة فقالوا يا شيخ نحن نقول إن العدد أكثر من ذلك فإنهم يزعمون أنه يدخل إثنى عشر شخصا يوميا نحن نقول العدد أضعاف ذلك قلت لهم كيف قالوا إنما الحكومة تسجل عندها وتحسب من يأتي إليها ويقول أنا أسلمت غيروا اسمي أو غيروا بطاقتي أو افعلوا كذا أو سأنتقل من بيتي إلى بيت آخر فيقولوا لماذا يقول لي أكون قريبا من المسجد لأني أسلمت أما الذين يسلمون دون أن يسجلوا أسماءهم عند الحكومة فهم أبعاف ذلك وألقيت محاضرة واحدة في, في مسجد أيضا ليست في جامعة أو في سوق في ألمانيا في مسجد وكانت مترجمة وأسلم بعدها مباشرة ستة أشخاص ونحن في مسجد يعني جاءوا يبحثون عن الإسلام فقال لي المترجم قال يا شيخ لو ألقيت المحاضرة في سوق أو في جامعة أو في مكان عام لرأيت العدد أضعاف ذلك فتوكل على الله إنك على الحق المبين لا يكن عندك شك في دينك أو في سلامة منهجك أو في سلامة الطريق الذي تسير عليه اليوم. الإسلام طوفان هادر، ولا يغلبن مغارب الغلابي، والذي يناطح الإسلام اليوم كناطح صخرة يوماً ليهينها فلم يضرها وأوها قرنه الوعد، لا يمكن أن ينتصر أحد على هذا الدين الذي يحميه الله جل وعلا من السماء في ألمانيا في ألمانيا كنت عند الإخوة أيضاً في رمضان قبل الماضي، فقالوا لي يا شيخ صليت معهم. في تاريخ خمسة رمضان صليت بهم التراويح في مسجد فقال لي يا الإخوة يا شيخ ترى هذه أول صلاة نصليها في هذا المسجد فقلت عجبا طيب المسجد قديم بناؤه قديم قالوا هذا كان كنيسة والآن اشتريناه وتحول إلى مسجد فقلت لهم طيب حدثوني عن ذلك فجاءني أحد الإخوة من الباحثين في الأديان قال يا شيخ قبل خمسين سنة طبعا سكان ألمانيا خمسة وثمانين مليون قال قبل خمسين سنة كان عدد الكنائس في ألمانيا عشرين ألف كنيسة اليوم لا يوجد من هذه الكنائس إلا سبعة آلاف وخمسمائة كنيسة طيب واثنى عشر ألف وخمسمائة أين ذهبت؟ قال حولت مساجد مستودعات رياض أطفال ملاعب مغلقة حولت إلى مسابح، لأنهم لم يجدوا أحدا يصلي، فتعطلت. يقول يفتحون الكنيسة يوم الأحد، ثم الأحد الذي بعده، ولا أحد اللي بعده يمضي شهر وشهران ما في أحد يأتي يزورها. عندها يعرضونها للبيع، فتباع. ومنها أعداد كبيرة حولت مساجد. يقول وهذه السبعة آلاف وخمسمائة كنيسة أيضا، الباقيه ليست كلها تعمل عملا كنسيا. منها أربعة آلاف كنيسة مغلقة فقط يحفظونها هكذا لأنها متاحف وأعمارها مائتين سنة وثلاثمائة سنة والذي يقوم بالعمل الكنسي فقط ثلاثة آلاف خمسمائة كنيسة هي التي تفتح في كل أسبوع فتعجبت من ذلك بالله عليكم هل سمعتم يوما أن مسجدا بنياً ثم قلنا بعد أربعة أو خمس سنوات يا جماعة والله المسجد ما نحتاج إليه اهدموه أو حولوه روضة أطفال ها؟ كل المساجد تبنى وبعد أربع وخمس سنوات ماذا يقول أهلها تحتاج إلى توسعة فتوسع أربع وخمس وست وعشر مرات ولا تزال توسع وتشترى الأراضي وتهدم بيوت وكل هذا لأجل كثرة المصلين يا جماعة تقام لقاءات في الكنائس ما يحضر والله ولا عشر معشر هذا العدد الذي بين يدينا اليوم وقد مررت بي بتلك الدول وحاورت النصارى وحاورت القساوسة هناك ورأيت أن هذا الدين تمتلئ المساجد هناك بينما الكنائس لا يكادون يجدوا من يصلي فيها بل كان يسألني الإخوة هناك في عدد من مراكز الإسلامية مراكز كبار يقولون يا شيخ ما حكم أن نصلي الجمعة في نفس المركز الإسلامي نصليها ثلاث مرات في اليوم قلت كيف تصلونها ثلاث مرات؟ قالوا من كثرة العدد عندنا المصلى لا يكفي لنا وصرنا نصلي في الشارع ومع ذلك لا يكفي فصرنا نقيم صلاة جمعة الساعة الواحدة ظهرا ثم صلاة جمعة أخرى بإمام آخر وجماعة جديدة الواحدة والنصف ثم جماعة جديدة بإمام جديد الساعة الثانية ظهرا من كثرة من يقبل ويصلي معنا وأنا كنت أذهب إلى أوروبا من قبل خمس عشرة سنة والله كنت ألقي المحاضرات في المساجد كان الحضور عندي كبار السن والشيبان الذين يعني جاءوا من بلدانهم وسكنوا وتجنسوا بجنسية البلد فكنت أسألهم أين أولادكم فيقولون يا شيخ أولادنا في المراقص أولادنا في أماكن له ووالله خلال الخمس أو الست سنوات الماضية أول من يحضر في محاضراتنا في المساجد في أوروبا هم الشباب وقد تركوا أنواع الفجور وأنواع المعصية وأنواع الملهيات والشهوات وأقبلت قلوبهم إلى هذا الدين. اطلعت على إحصائية في الدنمارك. هذه إحصائية سألوا عدد كبير من الناس عدد سكان الدنمارك أربعة ملايين ونصف أو خمسة ملايين. فوهم بالمناسبة يقلون ولا يكثرون. فسألوهم ما هي ديانتك؟ عدد الذين كتبوا الديانة نصرانية مع أن البلد نصراني والعلم عليه الصليب عدد الذين كتبوا الديانة نصرانية هم فقط ثلاث عشرة في المئة عجيب طيب ما هو أجل الباقي أين ديانتهم الباقي لا دينيين هكذا لا يعبدون شيئا يعيشون هكذا يأكلون ويشربون وحتى حتى يموتوا فالسؤال الثاني هل دخلت الكنيسة في حياتك الذين دخلوا الكنيسة في حياتهم ليس الذي يذهب كل أسبوع لا الذي دخل في حياته ولو مره فقط سبعة في المئة طيب هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع واحد في المئة هم الذين يذهبون إلى الكنيسة كل أسبوع وأذكر أني كنت مرة في بريطانيا فجاءني واحد من الشباب قال يا شيخ معي أحد الطلاب يتكلم على الإسلام ويسب الإسلام وهو طالب معي في المعهد وأتعبني فقلت لسأذهب بك إلى شيخ قل طيب تعال به فجاء إلي وجلست مع ذلك الشاب وكان فرنسيا فسألته قلت له هل تذكر في حياتك هل تذكر في حياتك أنك قرأت أو سمعت أن قسيسا ليس نصرانيا عاديا لا بل قسيسا تحول مسلما قال نعم كثير وعندهم مؤلفات وعندهم مواقع في الانترنت وجعل يعد لي بعضهم يوسف استس وغير ممن كانوا قساوسة ليس فقط يعني ناس عاديين نصارى لا قساوسة وعلماء وتحولوا مسلمين قلت ممتاز يعني في أنتم علماءكم ومشايخكم ودعاتكم يتحولوا مسلمين قال نعم قلت هل سمعت في حياتك أن شيخا مسلما تحول نصرانيا قال لا قلت عجبا لماذا مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى لماذا فسكت قلت له خذ السؤال الثاني قال نعم قلت الصلاة كم مرة عندكم في الأسبوع قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع فقط نذهب يوم الأحد إلى الكنيسة ونجتمع ونجلس على الكراسي ويعني ويشغل لنا موسيقى هادئة ويقرأ علينا أدعية ثم يغلق الكتاب ويقول اطلعوا صليت والله يقبل منه ومنكم خلاص هذه صلاتنا قلت له طيب هي مرة واحدة في قال نعم قلت كم عدد الحضور قال قليل لا يكاد يذكر قلت نحن الصلاة كم مرة عندنا في الأسبوع قال الصلاة عندكم خمس مرات يوميا ليس في الأسبوع بل يوميا أنتوا تصلون خمس مرات كيف تتحملوا قلت له كم عدد الحضور في المسجد قال كثير قلت له فما الذي يجذبنا إلى المساجد ويجعلنا نتزاحم وأنتم تنفرون من الكنائس لماذا ما هو السبب ما هو السبب ما الذي يجعلك تقطع نومك وتأتي إلى المسجد تصلي فيه أو تخرج في شدة الظهر والحر ودرجة الحرارة تكون ستين أحيانا وتأتي في شدة الحر وتصلي وتخرج ما الذي يجذبك إلى المسجد لماذا نحن نتزاحم في المساجد ونأتي إليها بالرغم من المشقة في المجيء والحر الشديد ونتوضع قبلها أو يغتسل أو يتيمم وأنتم مع سهولة الأمر لا تذهبون إلى الكنائس لماذا؟ قالوا والله ما أدري بصراحة لا أدري قلت لأن الإسلام هو دين الفطرة الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام هو قدر الله تعالى في هذه الأرض الإسلام هو الدين الذي كتب الله تعالى له الظهور وكتب له الثبات وكتب له الكثرة والقوة والانتشار اليوم لا يزال المسلمون يكثرون ولا يقلون بل يا جماع حتى حتى الذين يتنصرون من المسلمين في كثير من الأحيان هم من العامة الذين هم أصلا ما كانوا متمسكين بالإسلام تسمع أن الذين تنصروا يقول لك والله يعني هذا منصر ذهب إلى مثلاً قرية من القرى في أدغال أفريقيا ربما أهلها ينتسبون للإسلام فقط بالاسم ما عندهم معرفة به وربما ما عندهم مصاحف إلا مصحف أو مصحفان فيأتي معه بشحنة كاملة وبشاحنة كاملة فيها أرز أو, أو ذرة أو نحو ذلك يوزعها على من تنصر فيتنصرون استجابة لهذا الطعام ثم إذا انتهى كيس الذرة عادوا إلى إسلام أليس هذا واقعاً؟ ليس هذا واقعاً؟ بل أذكر أن قرأت أن أحد المنصرين مضى مرة إلى أحد الدول الأفريقية ليدعو الناس إلى النصرانية وأقبل وكان يريد من هذه القرية أن يأخذ منهم ثلاثين قسيساً يوزعهم في أفريقيا فجاء وأقام دورة حضرها مجموعة كبيرة من الشباب عندهم ثم دورة ثانية وثالثة ورابعة حتى صفا منهم ثلاثين شابا تعلموا النصرانية وأتقنواها وعرفوا كيف يحاجون وكيف يجادلون وكانوا مسلمين لكنه نصرهم ثم عمل لهم حفل تخرج ونادى أحد كبار القساوسه جاء إليه من إيطاليا من روما جاء إليه لأجل أن يحضر التخرج عندهم فجاء ذلك القسيس الأكبر فلما رأى يعني مناظرهم وترديدهم ونشيدهم أعجب بهم غاية الإعجاب وتحمس ذلك القصيس الأكبر وعندها ميزانية مالية كبيرة فقال لهم ماذا تتمنون أن أحقق لكم أنا ودي أعطيكم هدية قبل ما نوزعكم في البلدان تدعون إلى النصرانية أنا أود أن أعطي كل واحد منكم أمنية يعني أن تتمنى مثلاً أنت مثلا أن, أن تبني بيتا هذه فلوس تبني البيت أن تتمنى دراجة أو بايسيكل هذه فلوس تشتري بها كذا أنت أريد أن أحقق لكل واحد منكم أمنية تدرون ماذا قالوا الحج مكة مكة حج حج مكة مكة فنظر إلى الذي بجانبه قال هذا شغلك سنة حج حج مكة مكة حج حج مكة مكة يعني لا تزال قلوبهم معلقة بمكة والحج وأن تقول لي خلاص هؤلاء القساوسة لذلك ولله الحمد الأمر كما قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون في الدنمارك قبل ستة اشهر ذهبت الى احد القساوسة لحواره لما دخلت عليه في المكتب قال لي تفضل اوريك المكتب يعني كله فاتينا الى غرفة اجتماعات واذا فيها واحد وعشرين قسيس وقسيسة ف يعني قلت لهم صباح الخير كيف حالكم ورجعت ثم قلت لهما هؤلاء قال هؤلاء الواحد وعشرين يعملون في دولة واحدة فقط وهي زنجبار زنجبار كم سكانه يصلون مليون ها. تقريبا مليون وبالمناسبة سكان زنجبار مئة في المئة مسلمون قلت له ليش حددت زنجبار بالذات فقال أنا عملت في زنجبار أربعة عشر عاماً قلت له كنت تنصر المسلمين يعني فقال لا كنت يعني أبحث عن حوار الأديان قلت أصلا ما في الدين واحد تحاور من أنت من الدينان الذين تحاور بينهم ما في الدين واحد الإسلام هناك فعلا هي مئة في المئة مسلمة إلا بعض عمار الشركات التي تعمل في الأسماك أو في غيرها فقال لي نحن نعمل هناك وعرفت أنه يدعو للنصرانية هو ومعه واحد وعشرين قسيس وإذا نظرت في زنجبار والمسلمين هناك ترى ولله الحمد أن كل هذا الجهد لم يفل شيئاً يذكر وقد زرت زنجبار بنفسي وزارها الشيخ عبد الحي وزارها عدد من الدعاة ولم نرى إلا الخير ولم نرى إلا الإسلام الحقيقي والتمسك بالدين فهؤلاء كما قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين ينفكون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة أيولا حبها الكرام فتوكل على الله إنك على الحق المبين لا يكون عندك شك في دينك أنه دين منصور وأنه دين ظاهر وأن الغلبة للإسلام في النهاية والدين منصور وممتحن فلا تعجل فهذه سنة الرحمن وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى بلالاً يعذب ويرى سمية بنت تخياط ويرى عمار بن ياسر ولدها ويرى ياسر زوجها ويرى خباب يرى أنواع العذاب ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام موق المئة في المئة أن هذا الدين منصور سواء عذب أهله أو كرمه نحن اليوم نقسم بالله أن هذا الدين ظاهر وأن الله تعالى سيرفع شأن هذا الدين وأن ما يقع اليوم من كروبات على الإسلام هي مثل حلكة الظلام التي تسبق بزوغ الفجر لكننا نحن مطالبون أن نعمل لهذا الدين أن نتمثله في أخلاقنا، أن نتمثله في تعاملاتنا، أن نزداد ثباتا عليه، أن نتمسك بعباداتنا، أن ندعو إلى الله تعالى بقدر ما نستطيع، ننصح المسلم المقصر وندعو غير المسلم للدخول في الإسلام، أن نبذل ما نستطيع لعلك أن تكون بصمة يسجل لها لك بها في هذا الدين نصر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين.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 واغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين أذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك لهذا البلد الطيب السودان أن تصب عليهم الخير صباً صباً ولا تجعل عيشهم كداً كدا اللهم احفظهم من شر الأشرار اللهم وحث قلوبهم اللهم اجعلهم جنودا يقاتلون في سبيلك اللهم اجعلهم جنودا تنصر بهم دينك يا رب العالمين أذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم أغنيهم بفضلك عمن سواك اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله